عجبا لقلبك كيف لا يتفطر واسود حزنك في فؤادك عجبا لعينك كيف لا تبكي والحق يسلب والكرامة تهدر عجبا لقومك يغمضون جفونهم والخوف من أهدابها يتبخرون عجبا لقومك يخفضون رؤوسهم والذل فوق رؤوسهم يتبخترون لا تسألوا عن أمتي وجراحها إن البغاث بأرضها يستنسرون نشكو, نشكو الى الرحمن من متطاول خلع الحياء وخائن يتستر